ا ا ل ل س موسيقى عليكم ر وبركاته الكرام أهلا ومرحبا ح م المشاهدين بكم ة غزة قصة الله أهلا في عن ن غزوة ب النظير وعرفنا أسباب الغزوة ا ل أن من أهم أسباب هذه الغزوة هو أهم هذه ح د الدفين اليهود الذي كان في قلوب اليهود تجاه رسول الله قلوب رسول ل في ص الله والمسلمين عليه وسلم والمسلمين هذا الحقد الذي دعاهم لنقض عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك في ع د ة مواقف كان من هذه المواقف أ ن ه م استقبلوا هذه ا ل ق ا ف ل ة وهذه ا ل س ر ي ة التي جاءت من المشركين وكان هدفها م ه ا ج م ة ا ل م د ي ن ة استقبلوها و أ م د و ه ا بالمعلومات ا ل ل ا ز م ة ل إ ت م ا م مهمتهم بنجاح وعرفوهم أ ي ض ا مواطن الضعف في ا ل م د ي ن ة ليس هذا فحسب ولكنهم قاموا ب ج ر ي م ة أ خ ر ى ب ش ع ة وهي أ ن ه م حاولوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عندما ذهب إليهم هو وأبو بكر وعمر وعلي في موضوع الذي استقبالوا الرسول وسلم وأجلسوه ودخلوا وخلى ذهب الذي إليهم الدية الشاهد المسألة صلى الله عليه وسلم استقبالا إلى بكر عندما عنه رائعا بعضهم بعض تحدثنا أنهم بجانب جدار أمس باشا هاشا في في ل ي د ب ر وصعد ا الله مكيدة لرسول ل الله ى ل الله وسلم ولينظروا كيف يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ي كيف ه و ص ع على سطح هذا المنزل أ ش ق القوم عمرو بن جحاش و أ ر ا د أ ن يلقي بحجر كبير حجر الرحى الذي نعرفه جميعا حجر كبير ضخم حتى ي ت أ ك د أ ن ه سيقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ا أ ن الله يحفظ نبيه الله تبارك وتعالى يعصم نبيه ويحفظه ف أ و ح ى الله إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحدث فقام لتوه وانصرف ثم تبعه أ ص ح ا ب ه وهكذا يتجسد حقد هؤلاء وكرههم للمسلمين وكرههم لنبي ا ل إ س ل ا م منذ القدم وفي الحاضر وفي المستقبل هذه صفتهم التي جبلوا عليها كره وبغض و ن ق ض للعهود وتحدثنا عن دروس ك ث ي ر ة ن س ت أ ن ف ه ا اليوم إ ن شاء الله رب العالمين في هذه ا ل ح ل ق ة التي نتناول فيها ما تعلمناه وما استفدناه من غ ز و ة بني النضير ولكن بعد هذا الفاصل أ ن انا الشعب ا ل ل ف س ط ي ي أ ن الشعب الفلسطيني أ ن ا المحروم من وطني وفي وطني شراعيني أ ن ا الجرح الذي نزفا انا الدمع الذي زرفا انا اللحن الذي عزف نشيد النصر والتمكين الديني انا الشعب الفلسطيني انا الشعب الفلسطيني, أنا الشعب الفلسطيني, أنا الشعب الفلسطيني أنا اذن فقد انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم و ا ن ت ص ر الحق على الباطل ذلك أن الحق معه الله أن معه ت ب الباطل ا وتعالى الذي المعركة لا ر يدير ك هو وأن له أ ح د ي س ا ن د ه إ ل ا ش ي ط امس ن ه ش ا الكرام بداية ه د ي ن نرحب ب أ ت ا ا ا ذ ن ل د ك ت و ر جمال عن ب بجامعة سابقا د د ا ا أستاذ التاريخ الإسلامي القرى أهلا وسهلا ا ل ه ي أم أ س ت ذ ا الدكتور جمال أمس تحدثنا عن غ ز و ة بني النضير وقلنا أ س ب ا ب ه ا و أ ح د ا ث ه ا وسردنا بعضا من ما, من ما نتعلمه وما نستفيده منها فقلنا مثلا إ ن التدافع بين الحق والباطل س ن ة ر ب ا ن ي ة جاريه ة المعركة أو تأخير نصر أو كذا إلا لحكمة المعركة وقلنا أو أو هو وما ولكن تنصروه فقد الله فلا إلا يعلمها الله تعالى ثم الدرس الثالث أن الله تعالى هو الذي يدير المعركة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إلا ل ل إن نصر أن نصره كذا ا إذ حكيم يحدث شيء في تأخير يدير رميت رميت ثم رمى م بخاصه اننا نمر في هذه ا ل أ ي ا م ب أ ح د ا ث مشابهه ة الحمد ل ل نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسه ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا له أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا وحده مضل يهدي هادي واشهد به عليه بالله الله له له إله الله شرور سيئات يضلل شريك الذي فلا فلا لا إلا لا لها سبح لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم هو الذي أ خ ر ج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم م ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم لأول الحشر حصولهم من الله فأتاهم الله لم قلوبهم الرعب أن فأتاهم يخرجوا وظنوا احتسبوا وقذف مانعتهم الأبصار وأسوتنا رسول بأيديهم وأيدي واشهدوا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أ ن ر أ س ا ل أ م ر ا ل إ س ل ا م و أ ن عموده ا ل ص ل ا ة و أ ن ذ ر و ة سنامه الجهاد في سبيل الله والذي علمنا صلى النصر الصبر صلى الله عليه وسلم الفرج الكرب العسر والذي علمنا الله عليه وسلم مع مع مع يسر وأن وأن أن قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله تفلحوا اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى آ ل إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد م ك ال ركت ع ى إ ب ر ا ه ي محمد وعلى آل إبراهيم إنك ي مجيد يعني غزو النظير بدل غزوة كما ا ن ت وحدة ك قلنا أقدم قرورة المعارك التي جرت منذ أقدم العصور واليوم يعني مع عبر الزمان والمكان من منذ يعني وغدا مع عبر جرت وما حدث هي كانت معركه بين أ ه ل الحق ب ق ي ا د ة النبي محمد صلى, صلى الله عليه وسلم وبين اليهود يساندهم المنافقون من أ ب ن ا ء هذه ا ل أ م ه واليوم نفس م نفس المشهد مكرور القائمون على العدوان هم اليهود مدعومين من قوى البغي ا ل ع ا ل م ي ة مدعومين من المؤسسات الدوليه ة ونفس ا ل م ش د نشهد المشهد ربنا نصر كثيرة وغيرها النصر المعيير نصر الذي يتحقق على ارض بل بكل المسلمين مواطن حنين وهنا نفس احنا اللي الذي الذي هاشم على في وفي في يتحقق هو وهو غزة تحقق وقلت المسلمون قدموا شهداء وتضحيات وعبر التاريخ يقدمون هذه ا و هذه الشموع التي تضيق الطريقه امام ا ل ا م ة لتحقيق مقتضى عبوديته لله رب العالمين وهي ق ا م ة الدين ونصره ة المستفادة محمد ومحمد تحرير والمقدسات من م تحرير الدروس الأوطان التي ن ع ا م ن بن النظير غزة رب ب الله س ح ا وتعالى يعني هو الذي ن يعني ه هو ل يدير م ع نعم ر ك ة و التدافع بين الحق و البطل ا س ن ة ر ب ا ن ي ة ج ا ر ي ة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتوقف عبر لا التالي لا في نفس الوقت لكن ربنا سبحانه وتعالى ا لاحظ ان رسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م رغم ع ل م ه م رغم علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا هو الذي ينصر دينه و ينصر عباده المؤمنين والصالحين لتحقيق المهمات العظمى لكن لا بد من الاخذ بالاسباب فرسول الاسلام صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب و أ ع د ما في التوق وكان ا ل إ ع د ا د يمثل في ت ر ب ي ة إ ن س انسان العقيدة الحرص على ل م المعتقد ة ا ض ب العقيده ط ا س ل والأخلاقيات والحرص و ك ي ا ت ل الطعام الحلال يعني وكان مش بس كده أخذ بالأسباب والإعداد المادي كل ل ى وكان ما ا يعني مش فيه في كده بس أخذ ت صلى ل ل ا عليه وسلم نايمين على ودنهم يعني بمعنى عليه وسلم الرسول الصلاة والسلام نايمين ودنهم مكانوش أ ع ط ى لبني قينقاع عهدا ً وعطى لبني النضير عهدا ً ولبني قريطه عهدا ً و بل إ ن ه يعني كان مهادنا للمنافقين لكن كانت عيونه صلى الله عليه وسلم على العدو ولذلك بمجرد يظهر نقض للعهود أو يظهر عدوان بمجرد يظهر يظهر نقض بوادر له هو بيسبق دائما ا ر س و ل عليه السلام الـ الـ الـ العدو الى الاعداد ومواجهه هذا العدوان يعني لا يكون العدو مخططاً ومدبرا ويضع مواقية احتل ا ل إ ن ج ل ي ز فلسطين ومصر احتلوا وعراق ب د ي ن احتلوا ا ل ع وعدم واحتل الفرنسيون سوريا ولبنان وتونس ا ح ل ا ت و والجزائر والمغرب واضح ان كان في ه ه ج م ة ا س ت ع م ا ا ر ي ة س ت خ ر ا ب ي ة ش ر س ة على العالم الاسلامي ب ع ض م ا ضربوا الخلاف ة الامة الامة كانت غافلة بشدريانة فكان كانت يابد استيخذ من والدليل ع ل ى انها نومت لا كانت بتقاوم الاحتلال الانجليزي ولا بتقاوم الاحتلال الفرنساوي رغم الجرائم ا ل ب ش ع ة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في العالم العربي فجذلك الفرق في كل مكان ولم ده الفرق المشكلة الاعداء الارض كل ولم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان اتركنا كيانات هنا بيننا ان احنا ويحاصرونها وبينهم يغتصبون ويقيمون مكان ننتبه بين ده يقظة دي محمد والصحابة رضوان الله عليهم والاخذ ص ح ب ة رضوان و الله ا عليهم ل أ بالاسباب و ا ل إ ع د ا د و ج ه ز ه استخباراته كانت تعمل خلف خطوط العدو و ا ل أ خ ب ا ر دائما ع ن م ا ل ا ح ظ ن د ر س السير والمغازل نجد الرسول عليه السلام في مركز ا ل ا فلذلك ح ا ا التي يعني يجبنا أولئك الذين د ا ه عليه وجماهير م والسلام التحام اقتدف الرسول الصلاة الكبير بين القيادة القيادة والجماهير الأمة و ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ر ي ض ة من الناس、لا. والنبض الشديد ر س و ي ح س و ا ب إ خ و ا ن ه م ي ح س ولم ن ا ح ص ل ش مناقشاتهم أو م د ا ابناء بين النظيب بنا ب لحنا ن روح ليل ه مثاق و ل ا ك ذ ا د ه على طول يا خيل الله ل يا ا ك ب ي انتقى على ط رسول... و ل ا الى ر س القائس و عاوز ل لسه ق مش ب مؤتمرات ولا حاجة ا ع ش نصرهم يتخذوا ا ا العدو لا ر ت ت خ ط ئ العين و... و... و... و... وقوزيان الذين يقاتلون ن ب أ ه ظ الى ا الله ل ع نصرهم ل قدير تعين القتال فانطلق الرسول عليه السلام وهنا شيء, على كبير شيء لا يحدث ابدا في, التاريخ في العمل العسكري إن القائد, اللي المعركة هو القائد الميداني معنى يعني كان ق م ة في التخطيط الاستراتيجي والعسكري والاقتصادي يعني م ا ح س ن ا ان هناك ا ز م ة ا ق ت ص ا د ي ة حدثت في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة في ل ع ش ر ة سنين من ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم لان التنمية الزراعية والتجارية يسيله تأمين معايش الناس ايضا كان يعمل على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل التي يحتاجون إ ل ي ه ا من ا ل ذ ر ة والقمح وكذا والسلاح ك ذ و ا أ ي ض ا كانوا يعملون والسلاح على نعم والسلام يعني هو أخم بالأسباب يعني كان حريص على ما في الطوق وزي ما نشوف واجهها دولة في العالم الامبراطورية بالأسباب كان الإعداد ما ما العالم على نعم يعني يعني الرومانية عزيزة بعد أعظم أخم حريص في كيف في البيزنطية كده أن يخلع وكيف استطاع هذا العدوان من السرطان من العالم العربي والاسلامي م فضمن ي الحاجات ل د ر و ا هل ت الدروس الإيجابية من الذي حررها ن ش وقف بعد كده من الذي و في وجه اليهود محمد ع لانهم و وسلم تجراوا أ على الله عليه على مش بس لأنهم وتقويض وسلم بنيان تجرأوا ذات الله يد أيديهم الله ولعنوا مغلولة غلّت مبصوصتان بما قالوا بل يده مبصوصتان الله مش بس كده و و وتهجم على ذات الله عز وجل وتشكيك جل و في ا ل ر س ا ل ة ا ل م ح م د ي ة وتشكيك في الاسلام إ س ل م فهم يعني عدوهم والقرآن ا ل إذن يعني أ ا ا س ي هو إ س ل والقران ليس شخص ر النظير س وسلم و وفي ل صلى الله عليه وسلم نعم وفي بني لم بني ي نعم ت اغتيال ل لم يحاولوا ل و أو ا س و ل صلى ل ل عليه وسلم ل ه و كشخص ك يقتلون في شخصه الرسالة هو يستهدفون عليه يستهدفون كشخصية بتمثل الرسالة الرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الله هو شخصه الإسلام نعم ب د دا... ل ي ل أ ن عداءهم ل ل إ س ل ا م مازال مستمرا ر س ومازال ل صلى الله عليه ل و س تغير ل ل عليه وسلم ل مع و م صوت الإسلامية ة ف ي كل ب ق ا ع الرسول أ ض ا أفغانستان ء في و ا ا في ل ص و م ا ل و ل الله في أريتيريا و ا في هما و ك م لما تقرأ في فيما هو كده كتبه تقرأ عليه م ا ا ا ا ء ل س ت ت ر ج ي زي فوزي ة و محمد طيل أ ن كرر عشان الفكر عشان الناس ده يجب ي ق وسلم م المعركة و و ن بنشره لأن المعركة الآن على أشدها على ا ت ت ع ر و ا أ ة نائمة وتتململ بدأت تستيقظ وتتململ لكن هذا يحتاج إ ل ى دراسات ع ل م ي ة م س ت ن ي ر ة نرجع بقى للتحذيرات التي حذرها في خلال مؤلفات ا ل أ س د زي فوز محمد طايل في كتاباته النظام السياسي في إ س ر ا ئ ي ل وكتاب كيف نفكر استراتيجيا وكتاب ا ل ج و ل ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل ا س ر ا ئ ي ل ي ة ا ل ث ا ل ث ة وما كتبه ح ا م د ربيع إ د ا ر ة الصراع العربى ا ل ا س ر ا ئ ي ل ي كيف تفكر اسرائيل وكتاب مصر والحرب ا ل ق ا د م ة وما كتبه جمال حمدان في أ و ر ا ق ه الخاصه وما نشر وما كتبه جارودي ل ن ملف اسرائيل ي و و ن أن الخطر إ ن ا ل م س أ ل ة حتى لا تختزل ا ل ق ض ي ة ا ل آ ن إ ن ه ي ق ض ي ة غ ز ة و ا ل م س أ ل ة خ ل ا ص هيجمعولهم قرشين ويعملوا ه اعلان العدو لن يتوقف عن العدوان ان تختزل ا ل ق ض ي ة في ا ل م ص ا ل ح ة ف ل س ط ي ن ي ة و ق ض ي ة ا ل ع د م ا ء باعمار غ ز ة لان العدو غادر ربنا قال الذين ينقضون عهدهم في كل م ر ة لا نستبعد إن بعد انتهاء ا ل ق م ة على طول القرارات ي ك و ن ب ج ه ز و ا لعدوان اخر ضد ا ل م خ ا ل مصر لذلك نحن نقول خذوا حذركم واخذ الحذر يحتاجون الى العلم ا ل ل ي هو ي ق ر أ باسم ربنا قراءة خلفه مش هنبدأ من جديد لأن الاجيال التي وصلت الان الى بلاط ا ل ق ا د ة والزعماء والرؤساء اجيال ج د ي د ة مش ا ل ق د ي م ة ما تعرفش ح ا ج ة عن المسائل دي خالص و دلوقتي و بتعتمد بعتقن على يعني لذلك كانا اصبح ان هنا القيادات ل ا ب د أن ت أ ت ي ب ا ل أ ج ي ا ل الشيوخ العلماء الكبار في السن اللي عاصروا هذه الجريمة أو الجرائم البشعة التي يعني في حق العالم العربي والإسلامي إذن فلابد للأمة من دائما لا فقط في النوائب ولابد لها من الاطلاع على فكر هؤلاء العلماء الذين التاريخ الحديث مستفادة للأمة على في يقضى ويقضى تستيقظ في يكتبون في, نعم ويكتبون في التاريخ نعم وسنستأنف مع حضرتك الحديث عن ترتكب فكر حضرتك دروس أو وسنستأنف هذه إذن من من فقط حق من بني النضير ولكن بعد هذا الفاصل مع ش ا الكرام فاصل ه د ي ن ن و و و د ل كل ن مع ك هذه ا ل أ م و ر ومع تخطيط العدو ومع أ ن ه يفكر بشكل استراتيجي إ ل ا أ ن هناك جيل لا بد أ ن ينتصر ما صفات هذا الجيل الذي ي أ خ ذ في يد المصحف ف وفي ي الأخرى س أو بندقية. آآ آآ يكون بندقية ثم الجيل ن ص صفات ر على ل يديه هذا ا هو الذي نعرفه مع استاذنا الدكتور جمال آآ آآ ما جمال متوفرة وموجودة وسلم والمهاجرين نعم الحمد من صفات هذا الجيل دكتور جمال؟ وكيف كانت متوفرة وموجودة في أنصار رسول الله الله、السلام. الأنصار الحقيقة الح الحشر النظير لنا جانبا الصفات صلى صورة وكيف في دكتور تعكس عليه لله هذه رسول أو صورة بن تع تعكس لنا جانبا من هذه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 وهذا ف ر س ا ا ن ن ب ل ا ر ه الجيل ا ل ق ر آ ن ي الفريد الذي هو العباده الربانيين يتسفوا بصفات الصدق بصداق زي ما قال الصدق ل أ ن ه م هم قدوتنا وحملت أ س و و ا ا ت ن هذا الدين إ ل ي ن ا ف م ر ة بكره مش هم ا بس يقصدون ا ل ص ح ا ب ة والنفس هم يقصدون ا ل إ س ل ا م وعداء ر ب أ ع ل ن ت كده في عقيدتها ا ل ق ت ا ل ي ة أ ن عدوها ا ل أ و ل هو ا ل إ س ل ا م ع ش ا ن ك د ه م لن يرضوا عنك كذا ب ق د لن ل ت ر ض و عنك تبوض النصارى حتى تتابع ملته ا أ ن ه م يعرفون عدوهم جيدا نعم، نعم. ويكرسون كل جهودهم、آه. تجاه هذا العدوان ويجبر ط ب ع وعاوز ا واختلط الأمور ا ل آ خ ر ي ن على أ ن ه م يسلموا للعدو مع أ ن في ق ض ي ة ولاء وبراء أ و سحور الحب ن ا الهماية في الله والبغض في ما خرجوا هنا بقى خرجوا تركوا ديارهم وخرجوا وسلم من مكة قال النبي الله خارج والله الله صلى عليه لأحب إلى إنك هو أرض الله, إلى الله وحبوا ارض الله إ ل ي ه ولولا ان اهلك يخرجونا ما خرجنا اخرجهم من حرم الله ا ل آ م ن المحبب إلى الى ق ل و ب بيت من القلوب ل ل ه ا ع ت ي ذ ي يأمن فيه حتى الطير حتى ي فيه أ م ر ا ل ن ا ت يحرم أصحاب دعوة أ ح فاذا د الدعوة ويطاردون إبراهيم وإسماعيل الله ويحاولون عليه تقتيلهم وسلم من إلى ي ك ر و يتميزون ث ب و ويقتلوك ويخرجوك ك ك ر و ا م الممكنين ك ر الله وخير فإذن ت بالتجرد و ا ل إ خ ل ا ص والسمع و ا ل ط ا ع ة وخرجوا مع ر س ل م و ل م ه م ة ع ظ ي م ة لإقامة ونصرة وامة مش من أجل الدنيا إنما لإقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد محمد الدنيا الدين ودين أجل وعداد العده لرفع العدوان الواقع على ا ل أ م ة وتحرير إ ر ا د ت ه ا وتحرير أ و ط ا ن ه ا والقدس في القلب منها يعني في هؤلاء يخرجوا هيدا القضية يدينه اثنين مليار مريار مريان المدينة يخرجوا ديارهم يبتغون هيدا القضية وينصرون بينصر علشان ونص من من ورضوانا شوف فضلا ذلك هؤلاء المهمة ولا ولا كلهم و و وصلوا إلى أموالهم المهمة الله الله ورسوله ده ما خرجش حد محمد ودين محمد و أ م ة محمد وعرف ا ان ن ص ر ة محمد ودين محمد وامه محمد ت س ت ر ع التضحيه ة بالنفس والمال والولاد عشان ك بالنفس ي ع ر س و ه الله عليه وسلم وقائده محمد صلى الله عليه صلى صلى وسلم وسلم محمد إ الله اشترى من المؤمنين من ن أ ه م والمال أ م و ه بأن لهم ج ن ة ي ق ا ت ل والوقات ن في سبيل ل ل ه ف ي ق ت ن و ي ت ل و و ن ع د عليه ل في حقا ا و والإنجيل والقوان ومن أوفى فاستبشروا وذلك ر ا الله الذي بيعاتهم ة الفوز العظيم وإذن من بعهدي بيعكم به وبايع قائده في ب ي ع ة العقبه ة وعلى ع أن ن ي م مما يمنع من النفس وجاء يوم الوفاء يا الصدق يا الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيضا بالصدق بمجرد استنفروا نفروا ما تأخروا يعني هنا دي عشان إحنا الآن نحتاج الاهتمام بالتربية والتعليم وخاصة مع الغزوة العسكرية تعرضت الأمة نقول مشكلة إلى لغزوة فيتصفون بمجرد دي يأيو يعني أمر مع مع تعرضت فكرية كده استهدفت مناهج التعليم استهدفت مناهج ا ل ت ر ب ي ة استهدفت النمط السلوكي للامه أ م ة س ت ف د ا ل ن ط النمط الاجتماعي للأمة ف ي يسميها الفكرية ودي أخطر من الغزو لأنه إن الأمة دي بين الأمة يديها من الأمة طالما الغزوة الغزوة قالوا القرآن لأنه أخطر أن لا قبل ل ا م و ج هذه ت ه ا ل ل أقول ك أنا أعوز ذ ه ا ل ن ق ط ة دكتور جمال ن ق ط ة ت ر ب ي ة ا ل أ ب ن ا ء أنا أظن أنها على جانب كبير من ا ل أ ه م ي ة ولكن نرجئها دقائق حتى ننهي هذه النقطه ة تربية الأبناء حتى الأبناء يعوا ذ ه ويعلمون مقدساتهم ويعلمون أرضهم ويعلمون عدوهم جيداً زي ما قلنا هم ميزتهم أنهم يربوا أبناءهم القضية جيدا جيدا ما قلنا يربوا عداوة الإسلام ويعلمون ويعلمون ويعلمون على زي فكل جيل يكبر ويعلم لا لا من عدوه لا لا فعلى الرغم من أ ه م ي ت ه ا نرجوها قليلا هو حتى جيل النص المنشود, جيل يعني يعني المنشود. يعني هو سبحانه ربنا وتعالى منهم منهم هذه المواجهة ي يحتاج اللي تربى تربية إسلامية جيدة فأعد جيلا تربى الفرد إلى فأعد هذه هي صفات هذا ه هي ص ف ت الجيل الذي تربى فيه تربى بعد كان م سنة ل من ا ش و ف بني ن ي ق ابرى دلوقتي تلتاشر و ر ع ع ة س ب ش سنة في بني النظير يعني عمره في الدعوة في في ب عمره ر ت السمات ح م د صلى مقدم شهداء و والدكتور ت هذا ا ج ي يعني ل ع إذن ه عندهش تجرد للدنيا حب ا ا ن من م أبرز س ه د ك ت جمال ا ل و ح د ة والحب و ا ل ت آ ل ف و ا ل إ ي ث ا ر فيما بينهم ا ل ج ب ه ة ا ل د ا خ ل ي ة كانت م ت م ا س ك ة ومتلاحمه و و وعندنا نموذج الشاسع بن قيس الذي اراد د أن ي ف ل ان ج يفارق ه ل و الله عليه نحن الإخاء الإسلامي م بين هذه ا والأنصار العقد ا ل الاجتماعي بينه يظهر و ا ح من موقف. موقف كثير من الناس يعلمونه اللي هو موقف. بن د بن عوف أخى بينهما فلما وفي ص ل الرحمن عبد ع بن ه المهاجر من بن ا ل سعد ع ق الحقيقه أنا وأخويا عندي زوجتين وعندي مال كثيرة جاي لسه المهاجر اللي عنده مال جاي المهاجر اللي مال ولا ا فعرض عليه عرض كثيرة متزوج لسه ل ة يعني يعني ع نموذج قرأنا متفرد ما ف يجب كتب التعليق عبد قال يا الرحمن له أخي لي ز و ت اختر انتهت عدتها ا إليهما إحدهما اطلقها فإذا الحقيقة ترجمان ن أنظر يعني لك في دي ي تزوجه الوقوف مع هذا المثال ل أ ن ه مثال بارع في ا ل إ ث ا ر ل أ ن صعب أو ا ن ك تتخيل واحد إ ل ا ا ل ز و ج ة يعني يعني ا ل غ ي ر ة و ا ل ش ه ا م ة والرجول و ا ل ع ر ب ي كانت عنده غيره ة فكونوا يعرض ذ ا العرض يعني, يعني ما فيكونوا ش أ ر من كده ل مش بس كده ي ع ي ي هؤمجان ممكن ق ل له أ ن أطلق لك لكن واحدة ي ق و ل له اختار إحدهما اختار ي ع ن ي ي ع ر ض عليه يعني إيه إيه ده إيه ده هذا ه و ا ل ل الذي ج ي يا انتصر أشرف سيد هذا ا ل ج ع ر ي إليك ن اختار أحبهما إليك ف ي أ ت ي شوف ا ل ع ر ض والسخاء ل أ ن ه عارف ي ع ن ي ما أ ن ف ق ت ه من شيء فهو يخلفه هذا الجد ي ده ا ل ل ي ترفهه في دراسه ة صدقة الإسلام ما نقص مال عبد من صدقة خط بس من نقص عبد د خط الاسلام كانش صدقة ل المعلوم ل ل ح ا قال له عبد الرحمن في ل أ ن الرسول ع ه د و ا ان لا يسالوا الناس شيئا لقد ع ه د ت حبيبي صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع ان ن س أ ل الناس شيئا ع ش ا ن ك ه كان ر يسقط خطام ناقته ما ي ق و ل ش ح د ن ا و ل ه و ل ي يسقط... ينزل بنفسه ع ش ا ن إ ي ه يقول ل م احد يقول يا خليفه ابو صلح نناولك ا حتى لو ضعنا ا ل ا لضيء ف ك ر ة انه وياتي عبد الرحمن ينطلق إ ل ى السوق ويبيع ويشتري بعد ث ل ا ث إجابة للنفس السلام فاجد و ج ه ه ص ف ر ي ق و ل له كيف حالك يا عبد ا ر ح م ن ي ق و ل له يا رسول الله قد تزوجت فقال له أ و ل اخوانك قال لي ماذا شوف يحب ا م يعني يعني إيه ش ان يكون عالي على اخوانه ث ثلاث هو أنه هذا شاب ا بعد بعد أ يعني ل ت ي ل م ك ا ع ن د حاجة خالص ث ل ا ث أ ي ا م ما ك ا ن ش ه بقى تضييق م ص ل ح ة الضرائب ولكن ا هو الانصار فيهم ولها وإذا المساء دكتور الله عن جيل حينما شاهدوا هذه العفه ة ي اصلوا على أن ل ا ز م ي ق ا س م ه م أ م و ا ل ه م قالوا يا رسول الله هذا النخيل بتاعنا يوم عندهم بساتين ك ث ي ر ة قالوا النخيل بتاعنا ق س م ا ق س م ه ا اديلهم نصفه وإحنا سبحان ناخد نص سبحان الله ا ل ل ل ر س و الصلاة واحنا م ناخذ ل لهم لا نصفه يكفوكم العمل ويقتسموا الثارة ل والسلام ا ما ده ي فيه الوسطية ش ومن ب ع د ده ي ن ش بس م ز التفاكر لعلك ت ذا ك ر في قول ل ل ه ت ع الذي ى في سورة البقرة ا منزل ل يقرض الله قرضا حسنا ف ي ض ع ف ه ل و أ ض ع ا ف ا كثيرا والله يقول ب يرسطه عليه ق ان ه أ ب و الدحداح كان عنده م س ت ا ن نخيل قال يا رسول الله ربنا يريد قرضا قال نعم أبو الدحداح هل وشهدك يا ابو الدحداح وانتقل بعدها أ ب و الدحداح إ ل ى زوجته قال يا أ م الدحداح هات ا ل أ و ل ا د والخلدات بتحتك ورجع لاني اقرضت البستان لربي ترجعون. يعني ما عشان نقول لإخواننا ل الله غازا فقد、غازي. منزل يخرج. ومثل الذين ينفقون أ م و ا ل ه م في سبيل الله كمثل حبه ة سبعة سنابلة سنبلة أنبتت حبة ا كل ل ل في مئة و ضعف واسع عليم يعني يتعهدون على يعني يعني يسمع بتاع العبد فشوف في الفلسطينية الفقير لمن والله الذين نقول لهم خلي بالكم المال ده يوصل مش للسلطة الفلسطينية. يعني خلي بالنا اللي يحلي الكلام يمسحون مش ربنا إذن إخواننا إخواننا أنا نداء إخواننا يشاء جراحات ده ده وجهه بس حد غزة يوصله لأحد يجب و ص ان و ن ا ك آ ل ي ة م ح د د ة تعرف أ ن هذه تصل ت إ ل ى الذين يعانون و خ ا ص ة يعني في الفم ما لا أ ر ي د أ ن ن ت ك ل م يعني、فلزلكنا. النموذج ا ل آ خ ر اروع ل ل نلمحه ل ي فيه احنا ا إ أنا أ ق ل أن فيه في الإيثار من الايثار بالمال و ب ا ل ز و ج ة كان ف ي ا نموذج فيه اثار بالنفس يعني فيه ث ل ا ث ة ضحوا ب أ ن ف س ه م ل أ ن كل و ا ح ه م اثر ا ل آ خ ر بشيء يعني ذكرنا بهذا والله هذه معركه اليموك ا ل ذ ي و ا ج ه ا المسلمون فيها كانوا أ ر ب ع ي ن أ ل ف مقاتل أ ر ب ع ي ن كردوس وخير ت خ ل م ش ا ه د عشان ي ع ن ينتظر ي من هؤلاء الذين ضحوا ب أ ن ف س ه م وكراثهم آ ث ر أ خ ا ه ب ن ف س ه نستقبل اتصال أ و ل ا السلام عليكم مصطفى م من ر ي س اهلا وسهلا ن تفضل ي فندم ايش ا س أ ل د ك ت و ر جمال ن ح ف ظ ه ا ه ا وسهلا جمال. طبعاً عارف حضرتك ق ص ة طالوت لأن طبعا الناس الناس الناس كلها طبعاً تبيل أحاربه عايز في سبيل الله وعايز أجهد والنقف وحارب الصف مع وزي ما جمال قلت تحضرتك ا ر طاروت ف قصة مع زالوت ي شوف حضرتك ا ل بيكلم بيكلم ي يعني كتير ا ا كلها ل ن س ق و نروح ونعمل وإيه أبواب وفتحت أبواب الخروب ل لك لكن هل فعلاً الأمة النهاردة الجهاد تبيل الله يعني فتحت في إذا هل كل هؤلاء كل ل ا ا ن سر الذين ا ا ل يعني يهيجون ع م ش ونجهد و ن ع مسلطر ل هل و ن في ا ص ا ا على فنواج حدا يعني كتوضحينا مصر、فيه. جزاكم الله خيرا السؤال واضح ودكتور جمال ان شاء الله يجاوبك عليه دكتور جمال يعني حتى لا يطول الشوق نرجع للمثال بتاعنا في ا ل إ ي ث ا ر بالنفس نذكر ع م ن منهم ع ك ر م ا بن ابي جهل、نعم. يعني ع ا ل م ر كانت ة دي ك بين المسلمين وبين الروم ا ل ر و م ك ا ن ح ش د و الف 240 أ مقاتل وكان المسلمون حشدوا ا ر ب ل ف ب ق ي ا د ة خالد بن الوليد وكان مع ه عويده بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرح بيه بن سفيان وشراح بن حسن توحدت ا ل ذ ي ن ا س ت ش د و ا ا ك ن عكريم ابن ابي ج ه ل المعركة كان جريحا في أرض في وطلب معه من الاخوان يطلبوا الماء ث ن ن من ي ا إ خ و يطلبوا ا ا ن ل حينما وصل الماء إ ل ى ا ل أ و ل قال اعطيه لاخي فلان ف و ص ل ل غ ا ي ة عكرية من أبي وجهل ق ا ل يعطيه لأخي, لأخي ف ل ا ن وقال ما ل ل ترجع خ ي كلهم كانوا يعني قال ل وجل ه ه عز ش د اعطيه ش ة ش ل من رحيق ا ل ج ن ة فلان ن و ق ه ن ر ب ا ويؤثرون على أنفسهم على ولو كان بهم خصاصه ة الإصار ن ن ا الروح مش مية بشربة ب فالرسول س سبب ه هي لأن تكون ن شربة مية قد تكون هي سبب في ج ت في كمان ا يعني ل الصلاة والسلام بالمدينة المنورة نازل عليه عربي يشكو السلام م ة جعان ل ارسل الى إ ل تسع بيوتات لم يجد عندهم شيئا ش ي بيت الرسول القائد حامل لواء ا ل ش ف ا ع ة يوم ا ل ق ي ا م ة صاحب الحوض المورود صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبحث عن قرا لضيف في ا ل تسع بيوتات لا يجد قرا لضيف هؤلاء هم هذا الله الرجل الليلة فقال الصحابي انا يا رسول الله ا س ت ح ب الرجل الى بيته س أ ل زوجه عندك احنا معنا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك ايه قالت الله لا يوجد الا قوت اولادي يلوبك ا ل ك ل ب تعالليهم ا و ا فقال د ط ن و م م ي ه و د خ ل ي ن ا الطعام وبعد كده ط ف ئ السراج لان ش الطعام لا يكفي الا لواحد فعاوز يتظاهر امامه بان ي ي أ ك ل عشان ل ي ش ج ع ع ل ش ا ن يحس بالحرج、لا. وفعلا ً تم هذا و أ ك ر م ضيفه رسول ل ل ا صلى الله عليه وسلم فقال ا ل ن ب ي عليه صلى الله, عليه وسلم, إلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ع ج ب ا ل ل ه وفي رؤية ضحك الله هو ليس كمثله شيء من صنيعكما صنيعك بضيف هذه الليل هذا هو, هو الواحد نموذج في في الفز يقولون الحائط حائطنا حائط البراق يا, يا قتله ا يا ظلمه ا ن ت م ن ا س مستوردين من كل ميعاد ادخلكم في حائط البراق وجمع ن د الحائط الغربي للحرم القدسي وقالوا هذه بتاعنا فقامت م ظ ا ه ر ة وبعدها قبض ا ل ا ن ج ل ي ز الذين كانوا يحتلون بيت المقدس و... وقاموا بمحاكمات ب... ب... ب... ع س ك ر ي ة لهم وحكموا بالقد... بالاعدام على م ج م و ع ة من ثلاث أ ف ر ا د فؤاد حجازي وعطى الزير ومحمد جمجوم فهم في طبعا رفعوا التماس إلى ر ئ ا س ة إ ن ج ل ت ر ا ا ل ملك إ ن ج ل ت ر ا ع ل ش ا ن يعفوا عن الثلاثه من واحد اثنين وعشرين سنه ة ولكن شوفوا كيف وإن ي ظ ر يرقبوا فيكم إلا ولذين ما رفضوا العفو عنهم فجه الشاب الصغير و ولذين ا لا إلا ما العفو الشاب اللي عليكم عنهم فيكم حجازي فجه فؤاد هو حب يتسابق لهم ب ا ل ح ن ن نوديهم على عائله اهل الجليل الخليل وهما إ ي منتظرين على ا س ت ب ق ي د اقترع هو و إ خ و ا ن ه علشان هو يتقدمهم في, في طلب الشهاده ة ذ النموذج ا المكرور أنا عاوز أقول وقدم يومها الفلسطينيون 338 شهادة والفارق واضح دكتور جمال هؤلاء الثلاثة يتسابقون من منهم يتصدر أولا حتى يعني ينال الشهادة أقول من منهم يعني وقدم عوز دكتور يتصدر حتى و, و أ ع د اذن ه م معنا يتسابقون أيضا ت س فرارا معنا فاصل ا ولكن أ الحاكم ش ه د ي الكرام ا نلتقي ل بعد ف ا اذا ا ص ل ف ج ي ر النصر المنشود له مواصفات ك ث ي ر ة لابد أ ن ن أ خ ذ ه ا بعين الاعتبار ونسقطها على واقعنا الصفات د والعبادة والإيثار والوحدة الداخلية ق والإخلاص والطاعة والإيثار والحب والالتآم والاعتصام بحبل الله تعالى ا بحبل ص هذه الصفات أن تكون في الصف الداخليه ل ا حتى ينتصر ولكن أستاذنا د كما ت و ر ج ل كما تحدثنا عن صفات جيل النصر المنشود هناك صفات أ ي ض ا ل أ ع د ا ئ ن ا التاريخ يعني ب ي ن لنا هؤلاء ل صفات ا أ د حدث اليهود ا كما مواقع الله ا ء كثيرة ك مع مع وسلم عليه رسول صلى في و ا ع ن يسفرون ي عن صفاتهم وكذا ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة يخبرون بصفات أ ع د ا ئ ن ا فما هذه الصفات حتى نعرفها ونعلمها ن ا ن يعني ا ر ب ن ا س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل الحشر أيضا يعني في الوقت الذي الصفات للنشر المنشود الذي أولادنا عليه التربية لحظنا ى في في أيضا يجب نربي بداية سورة أعطانا كما أن منذ هذه حديثنا عن س ي ر ة النبي صلى الله عليه الصلاه و س ل م في م و ا ج ه ة تحديات العصر قلنا ان الرسول السلام كان ح ر ي ص على انه يدعو الناس و ي ن ت ق ي بهم ثم يضع كل واحد في اسره ة ويعين ل م من يقوموا على تربياتهم يقرئهم يع... يعرفهم لتن... بالحلال والحرام يعرفهم بالسلوك المنضبط اثنى وفي العقب وجل داخل كتاب الله اختار بالحلال على عز عشر بالسلوك ويحصل نوع ا ل ت ف ا داخل ا ع ل ل بوتقة أ س ر يعني ا ل ت ر ب ي ة في المحضنه الأسيس、نعم. الرسول ل ع الاسيسه ص ل ة و ا ل ل ا م و ب ع د ن يعني التربية بالحدث والتربية بال يعني إذا ا ل ر و والسلام والصيام التطوع والأذكار والمسائية والورد والمسارعة أقول ل عليه الصلاة التربية الليل الصباحية القرآن المنتظم عليه في الخيرات يعني أقول إن البداية أقرأ باسم ربك الذي يعني قيام في دي كانت بداية الجيل باسم كانت أقرأ ربك خلق أعز د ن ت ا ج ت ر ب ي ة ب ق ي ئ ه م ت أ ن ي ة فعشان كده هو اللي بيسموه الجيل ا ل ق ر آ ن ي الفريد لانه تتلمذ تربى على م ا ئ د ة ا ل ق ر آ ن وعلى يد ا ل نبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيننا صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى الجانب الاخر ورنا الجيل ا ل س ي ء اللي هو ا ل جيل اليهود بالذات لربنا قال وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين والدليل على ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى بيحكي ألم تر إلى ل تر ا ذ يقولون ن ن ا ف ا ي ق و ا ل إ خ و ا ن ه الذين كفروا من أ ه ل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم و إ ن قتلتم لننصرنكم ا ل والله يشهد أ ن ه م لكاذبون لئن أ خ ر ج و ا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن ن ص ر ه م لا يولون ا ل أ د ب ا ر ثم لا ينصرون ده, جزء ده أول عدو اللي هو المنافق. ده نمر واحد اليهود هو أول يأتي اللي المنافق مجزالي اثنين نمر نمر ربنا سبحانه ولكن ا ل العدو وهذا دكتور جمال م ا ف ق موجود حتى ا ل آ ن في ك ل جيل يوجد ه ذ ان ا ل م الان ف ق ا ذ ي ي س ع ع د أ ا ع لا ي ن وهو ولكن منه في المسمى نعم. ولكن المشكلة إن الآن ما نعم أن ب ت ك ت ش ف و ش وخاصه لما يبقوا قريبين من مركز القرار يتسربلون ب... بستارات بس... ب... اتخذوا أ ي م ا ن ه م ج ن ة فصدوا عن سبيل الله يعني زيان نعوز للعدو ومع اخفاهم هذا اليهود خطورة هو ده أقول لربنا قال لأنتم رهبة لأنتم أشد د في ص وصف ر قرى ه الله ذلك بأنهم م من قوم لا لا يقاتلونكم جميعا م يفقهون لا لا إلا ذلك في ح ن من بينهم بأنهم يعقلون يعني ة أو بأسهم وراء وقلوهم قوم و تحسابهم جميعا جدر لا شديد شتى ش ذلك ر ب ن اليهود سبحانه ا و بانهم لا يفقهون وربنا يعقلون و, و, و, و ربنا زي ما قول نصر محمد ب ن ر ع ب م س ي ر ة شهر هم فعلا ل أ ن ت م أ ش د ر ه ب ة في صدورهم وعلى د ف ك ر ة النهارده في تقرير جايبينه عن اولاد ل اليهود ا ل ل ي رفضوا الخدمه العسكريه ن الله. الله الإيمان استكملوا مقومات أحسام وقدموا أ بالأسباب خ ذ و و ا واذاهم و, و, و اليهود إ ي ذ ا ء شديدا و ليرى ذ ل ك أنا أ ش إ ل ك ت الاجرام ب ن ا ا ط ر ي بيت ق إلى ل اللي ثلاث م ق د س هو أ ز ا هذا اللي ء هو ل ي ل إ ج ر ا الذي ارتكبه اليهود في الدرسين فهزا في فيه هذا أستاذ عشان الخط الذي بدأنا فيه مسألة أعداء الإسلام عزيز حكي مسألة نظل يعني أ ف ه م من كلام حضرتك اننا لنا عدوين ظاهرين أوي ي ا ل ه و د و ا ل م ن اليهود ف صفات ق و و ن أن نحط أستطيع ع بارزة ا م م من واضحة لكل صنف ه ذ ن الصنفين ن ل أ م م ج و و ن ا ل آ ن ن و ر ا ه م في ساحة المعركة و ن ر ا ه م ف ي يعلم المشاهد الكريم أين عدوه ومن هو عدوه حتى يتجنبه ويعلم بلادنا المشاهد عدوه عدوه ومن فحتى حتى ح هو ق د ه و غ ي ه ف ن ب د أ بالمنافقين مثلا ما صفاتهم التي جاءت في ا ل ق ر آ ن وعرفتنا إ ي ا ه ا المواقع التاريخيه ة يعني و يتخذون أولياء دون ويؤلبون أسوأ أولا موش يعني إن المنافقين في الكافرين المؤمنين ويؤلبون عليهم يعني دي من أسوأ أولاً علاقتهم بالله زي يعني طيبة علاقتهم أن من النار أنهم من من الأسفل أبرز الدرك صفاتهم بالله تنكروا لرب... لدينهم ويحسبون ان لا نعلم سرهم ونجواهم عن ربنا بل أ و ا ر س ل ن ا لديهم يكتبون、لا. هو, هو, هو ا ل م ش ك ل ة أ خ ط ر ص ف ة فيه بعد فساد المعتقد وفساد السلوكيات و ا ل أ خ ل ا ق وتعلقه بالدنيا ممكن من أ ج ل الدنيا يبيع أ م ت ه ممكن يبيع بلده ممكن、لا. يبيع إ س ل اسلامه م ه يتنكر ل إ ومن ل س ج ع ك على شريعة من اخطر ل ولا إلا لذين لا يعلموا أنزل الله هؤلاء يضحون بالإسلام كشريعة وكعقيلة بالأمة أ وأن وبأوطانها م يحكم بينهم بما ر فاتبعها هواك أهدام تتبع كشريعة يضحون ويضحون بسبيل يحقق من يحقق صفه المنافقين ومن أخطر ص ف انهم ل م ا ف ق ي ن دكتور جمال بين المسلمين ويظهرون للمسلمين أ ن ه م مسلمون ما زجائك المنافقون زجائك قالوا الله إنك لرسول نشهد والله يعلمون والله ان ل ل ه إ المنافقين ا ل ك ا د م و ن اتخذوا أ ي م ا ن ه م ج ن ة يعطيك من طرف اللسان ح ل ا و ة ويذوق منك كما يروي الثعلب فهو ابرز ل ي ك م الله و ر س و ل ه ولاؤه ا ذ ي ن ن آ م و الذين يقيمون الصلاة يقيمون ي و ت و ن الزكاة م راكعون يبا دا اللي ولاءك تعطيه إذن إ ن فاذا هنا لابد عشان من ان يجري عليهم احكام أ ه ل ا ل إ س ل ا م ع ش ا ن وإلا كان يقتل بالظن تبقى ان يكون ل مشكله وعلمها ل ح ز ا ف ه بن اليمان إ ن ه علموا المنافقين وكان ي أ ت ي عمر بن الخطاب يخاف يقول له أ ل ا منهم يا حذافه ذ ل ذ ل ف هذا السم في زهر بس في بن ي النضير ولف ا ي بن ي ق ر ي ز ة ولف زهر ايضا في ا و ه و حينما ا ل رسول صلى الله عليه وسلم تواجه مع المشركين في ا و ه و خ ذ ل عبدالله م ا وصل تواجه ا ل صفان في ا و د ا ل رسول صلى الله عليه وسلم وفي وجهه ا المنافقين في وجهه ا المشركين اذا بعبد الله في ا ل ل ح ظ ة ا ل ح ا س م ة والعدو يرى وشايف الصفوف ينخذل و ا ب س ل ث الجيش وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر ي و م إ ذ ن أ ق ر ب و ا منهم ل ل إ ي م ا ن ف ش و ف فدي خضية خطيره خ ط ي ر ة أنك تخذل ا ل أ خ ا ء وهذا ما رايناه ا ل آ ن ا ل س ل ط ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة التي خذلت أ م ت ه ا ا لنسبه د م ح ه و ب ي ت ك ل م و ا ق و ل و ا إ ح نحن ا قلنا لهم إ ا قلنا لهم و... و... و... كلام يعني لا يعني الواحد في في في الفامناء يعني يعني ربنا يسمع ويرى يسمع ف ل ك دي م ن أبرز ص ف ا ت ه من إ وفوض في ا ل اللي و إخوانه ق ت ب ي بيقول د ب ح ه لك أ صفاتهم ل ض ك ب ب ي د ح ش طالبين منصب ولذلك ل بن سلول ل ه بن بن أبي أحد في غزوة أحد. المسلمين في أ ح د خ د م و ا جراحات يعني سبعين شهيدا ورسول كسرت وتهشمت على رأسه وحلقتان وفيهم ر كسرت رباعياته رأسه س وسلم و ل الله صلى الله البيض عليه على وتهشمت وحلقتان خ الخفار ف و بقى سيد الشهداء حمزه عبد الله بن جحش قدموا صور ف ز هنا عشان نعرف جيل النصر المنشود برضو نبقى خبالا يبغونكم العسرة دكتور خرجوا أوضعوا والمخلفين غزوة المخلفون ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا إليكم لكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله علشان تفصيل جمال إلا إليكم خلالكم الفتنة لهم المسألة ما أنا تحتاجه أعتقد في فيكم دي يمكن نتولهف و ن لكن القرازة واضح إن المثل خ ا ص ة في س ا ع ة العسره ة ساعة العسرة يعني في حتى في تابوك و هل م ي ق و لكم هل في جلد بني اصفر يقول احد يقول أ ص ل ا انا قدرش لا ر املك نفسي لانه لا ت ت ف يملك الفتنة ذ ن ا عاوز أقول لأن ل م س أ ل ة ف ي غبش في الصورة أمام الناس الناس لا يستطيعون ا ل آ ن بين المنافق وبين الصادق وبالتالي أي أ ج ه ز ة ا ل إ ع ل ا م ا ل آ ن م ل ي ئ ة بهذا الصنف من الناس الذين باعوا نفسهم ويزورون المعنى ح ويحولون ق ق ا ا يزور ل فكر أ ة ويزورون والله حسبنا الأحداث الله م العملات م ل كل هؤلاء ل ا في ع واضح ان ل و أ ظ أن المشاهد الكريم قد, قد التقط ما تود أ ن تبوح به هؤلاء هم, الصنف الأول من أعداء الأمة وأعداء الإسلام هم المنافقون ص ن ف الأول أ ع د ء وأعداء الأمة الإسلام ا ا ل هم م ن الذين بين المسلمين يظهرون ا ل إ س ل ا م إ ل ا أ ن ه م يضمرون الكره له ويوالون أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م ويسلمون المسلمي المسلمين ل أ ع د ا ئ ه م مم. هذا هو الصنف ا ل أ و ل فماذا عن اليهود م ل اليهود الحقد ي يعني ه هو و د ا ل الشديد ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته ما يود الذين كفروا من أ ه ل الكتاب ولا المشركين أ ي ن ينزل عليكم من خير من ربكم والله من كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا يثقفوكم يكون ويبسطوا لا إلا عليكم لكم برحمته يقتصر يشهر كيف فيكم من ذم إن أعداء、ويبصوتوا. إ ل ي ك م أ ي د ي ه م ا ل ف ن ت ه م ب ا ل س و ق وودوا لو تكفرون الآن اللي أستاذن أستاذن أستاذك معنا محمد من مصر. السلام أستاذ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلامة والبركاته العزيز مش محمد. أحمد عبد العزيز أهلا أستاذ أهلا وسهلا يا يا فلم. فلم سامين والله يا فلم أنا يعني عايز إن أنا فاضرة الشيخ بيحصل عليكم عليكم عليكم عليكم فلم فلم فلم من يعني شفت مش في بيك طب بس عبد عبد بقى بس محمد محمد أحمد محمد أحمد حضرتك مصر غزة أكلم تصدر دكتور جمال سمع حضرتك اتفضل اللي, اللي بيحصل في غزة دلوقتي وحضرته كان بيتكلم على الغزوة بتاعة احد وعلى مخالفة واحدة بس الصحابة رضي الله وارضاهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايه اللي حصل؟ وايه اللي حصل في المخالفات اللي احنا بنشوفها دلوقتي مع الفصائل بيحصل دلوقتي بيتكلم على وعلى صلى عليه وسلم حصل حصل دلوقتي في رضي في وحضرته غزة عنه ايه الفلسطينية مع احمد استاذ السؤال جمال إن شاء جزاكم جمال هيجاوبه ن س ت أ ن ف م س أ ل ة صفات اليهود سريعا لان、م. وقت الحلقه لا لا لا لا لا ة القادمة لكن خلصت ا ل بيقول الناس الذين ي كان ك ل الجهاد لو يعني هل ساعة ترى إن هؤلاء الناس لو فتح الباب م أمامهم و سيخرجون ن عن يعني أن ساعة ترى فتح و خ ا ص ة شعب مصر والشعوب التي شاهدناها من المحيط إ ل ى المحيط ولا انسى شعب الحجاز في ح م ل ة ا ل ف ر ن س ي ة في مصر ج ا ء من أ ه ل الحجاز فريق مجموعة خ على... على... الى ر ج مصر عشان يقفوا إ ل ى جانب إ خ و ا ن ه م ضد نابليون بولابارت وكليبر اننا ح نشكك والناس اللي خرجوا يشككونه ويقولون انه يشككون ب ا ل ن س ب ة للاخ الاخير اللي بيقول الاخوان ا ل ا ن ق ص ا ئ ل الفلسطينيه ة يا ابن و ل ل بكل حسابهم بتكلمش بتكلم المعركة المعايير الهؤلاء الناس من الصادقين أنا أنا بتكلم على الذين خاضوا في الـ الـ الانتفاضة الاولى والتانية وغيرها واللي حصل الان على انا انا اقضاع خاضوا من هاشم في وغيرها ارض غزة, غزة هاشم. هؤلاء الناس احسبهم من أ ه ل الصلاح والتقوى من المخلصين و ذ ل ك ربنا ما تحقق نصر بكل المعايير هم شهيد 70 شهيد في في في وهم شهيد عندهم مبهرات قدموا قدم لما يوم يوم يوم لم أقول أحد أحد أحد الرسول عاوز دولة وهؤلاء كان للناس آيات الناس اللي لم يكن هؤلاء مبهرات صحيح نحسب في في يعني زي زي يكن لأن هم الذين ويجب ش بقى ان ف يلتئم ا م ز ا ا ي د دولا دماغهم نهاردا بذلوا وارواحهم عاوزين نقول نتكلم للناس الفرقة ل ناس احنا احنا طبعا ضد الفرقة ويجب ي ت ضد الجرح ويجتنوا قال ب ح على بحبل الله الذين امنوا يأيو قلب اتقوا تقادوا مسلمون وعطصموا م... انتم、مسلمين. واعتصموا ح ب ل الله ج م ي ع ا و ل ا ت ف ر ق واحد مختضات الاستسلام ل و ة و ب ع د ي ن ل ث ت ا ك ا م ن ك م أمه يدعون الخير يبقى ا ل أ م ر معروفا اننا لا نريد ان إذا مفروض نقول ل إ خ و ا ن ن ا مفيش داعي للتشكيك لكن نقول اننا نكون في و ح د ة ح ق ي ق ي ة ل أ ن د ذ شرط أ س ا س ي للنص وفي نفس الوقت يجب تطهير الصف من المنافقين يعني عشان صف مختلط لا يمكن نصر ربنا. صف غزة لم يكن فيه عشان عملاء فعشان نص ربنا خوانة ربنا نصرهم لا ولا صف صف مختلط لم تلقى كده غزة لكن لو دخلت ا ل خ ي ا ن ة في دخل ا هذا الصفي م ك ن تجرده ي من نصر ربنا سبحانه وتعالى المعنى、تعالى. واضح كثيرا ل جزاكم الله خيرا أ س ت ا م ح ب ق ى نختم بالدعاء الحمد لله وشهد إله الله الهي ل ل ه وشهد الله و ش د الله وشهد الله وشهد الله وشهد الله وشهد الله د الله وشهد الله و ش د الله وشهد ل ى ه و ش د الله و د الله وشهد ا ص ل ي ت ع ل ى إ ب ر ا ه ي م و ع ل ى آ ل إ ب ر ا ه ي م إنك ح م ي د الله و د و ب اللهم ر ك ع ى محمد و ع ى على آل محمد كما ركت ا ر إ ب ي وعلى آل إ ب ر انا ه ي م إ ك حميد ل اللهم م ج ي د إ ن ن س أ ل ك يا ربنا أ ن ت أ ذ ن في تحرير المسجد ا ل أ ق ص ى ا ل أ س ي ر أ ن ت أ ذ ن في تحرير فلسطين و ت أ ذ ن في تحرير أ ر ض ا ل إ س ل ا م من ق ب ض ة أ ع د ا ء الاسلام إ س ل م ن ت غ ي بك إ خ و ن فلسطين والإخواني المسلمين في كل مكان ي على أرض عنهم. كف ايد اليهود عنهم كف ايد الخوالات عنهم اربط على قلوبنا قلوب ابائهم وازواجهم ومهاجم و اطفالهم اللهم اجرم في مصائب الخير بدون خير منها رب العالمين ربنا انهم مغلوبون منتصر حفاه فحملهم جياع فطعمهم عشاف اصقم مرضى فدوهم مغلوبون فانتصر محصورون ففك الحصار عنهم محصورون فك الحصار عنهم اللهم انت عضدهم انت ناصرهم بك يصولون وبك يجلون وبك يقاتلون اللهم خير لهم اختر لهم اللهم خير لهم اختر لهم اللهم اللهم جنبهم الزلل في القرار اللهم ج ن ه م الزلل في القرار اللهم يا ربنا يا من نجيت ن و ح واهله من الكرب العظيم نج اخواننا على ارض غزه وعلى ارض فلسطين وعلى ارض الاسلام ف كنا نجهم من الكرب العظيم اللهم نجهم من الكرب العظيم اللهم نجهم من ا ل ق ر ب العظيم وادخلهم في عبادك المحسنين اللهم يسر لهم كل أ م ر عسير اللهم رحمتك يرجون فلا تكلهم إ ل ى أ ن ف س ه م طرفه عين ولا تكلهم إ ل ى غيرك طرفه عين و أ ص ل ح لهم ش أ ن ه م كله ن س أ ل ك لهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذ والفوز بالجنة والنجاة اليهود قلوبه بالجنة النار كل كل من من يا غيات المستغيثين من غزهم أيدي عنهم بر اربط إذ والإنجليز واليهود. ومن إلى أيدي على وشيعهم وفتح ومكن لهم من رقاب المسلمين عليك بكل من أ ش ع ر الرعب والقتل والفتن ة والكفر ة و ا ل ف ح ش ة والفساد في بلاد المسلمين عليك بكل من روع نساء المسلمين و أ ط ف ا ل المسلمين واحتل أ و ط ا ن المسلمين وسلب و س ر اللهم ت ا م س م ي ن ا ل ل احصهم عددا اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أ ح د ا قاتل المجرمين إ ل ى الحق واجعل ل ي ه م رجزك عقابك اللهم منزل الكتاب م ن ز س ح ا ب ه ا ز م ا ل أ ح ز ا ب اللهم ا ه ز م ه ز ل ز ل ه م اللهم لولا اللهم اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ف ا ن ز ل س ك ي ن ة علينا انزل س ك ي ن ة على المجاهدين وعلى المرابطين ا ن ز ل س ك ي ن ة عليهم وعلينا وثبت ا ل أ ق د ا م الا قو و إ ن ل ا ق ي ن ا اللهم صل على محمد في ا ل أ و ل ي ن وصل على محمد في الاخرين وارض ص ل على محمد في من عليهم ي محمد من في ل د ي ن و ا اللهم عن سيدتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي و س ا الصحابة ئ ل و ا ا ل ت ب ع ي التابعين ن ن وتابع وتابع ح س ه م النابلسي د ي ق ل و جميعا س ح ا ا ن ك ل لا اله الا ه اشهد وحمدك ان انت ت واتوب غ ف ر ك ا ل ك ازاكم للعلوم خيرا دكتور جمال ك الاسلاميه جدر ان الله ك ل ا ر